ي ق و ل و ن لئن ر ج ع ن النابلسي إ ل منها للعلوم ل ل ه ا ز ة و ر س ل ل ل ه و ؤ م ن ن ولكن ي ا ل م ن ا ف ق ي ن ل ا ي ع ل م و ن ي ا أ ي ه ا الذين لا ت ه ك م أ م و ا ل ك م و ع ه ا ل ن ا ل ل ه ومن ي ف ع ل ذ ل ك ف أ و ل ك و م ا ل خ ا س ر ا م ي ه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 و ا ل ل ه خ ب ي ر ب م ا ت ع م ل و ن